بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واصلي واسلم على الرحمه المهداه للعالمين سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين ثم أما بعد احبتي في الله في كل مكان في ارض الاسلام احييكم بتحيه الاسلام فسلام الله عليكم ورحمه منه وبركاته في حلقه ماضيه في الجمعة قبل الماضية سعدنا باستضافه العالم الجليل الاستاذ الدكتور جمال عبد الهادي استاذ التاريخ الاسلامي بجامعه ام القرى وكان حديثا مشوقا ومتكاملا حول قدس الاقداس حول قضيه هي القضيه المحوريه التي يهتم بها كل مسلم تقي نقي وكذلك كل مسلمه نقيه تقيه قضيه القدس ليست قضيه ثانويه يهتم بها فرد من البشر او حزب او جهة او تختزل, تختزل في شعب بعينه ان يقول قائل مثلا على وجه الخطأ بالطبع ان الفلسطينيين وحدهم هم المسؤولون عن تحرير ارضهم وتحرير مدينتهم هذا خطأ يقع فيه الكثير من الناس ان هناك علاقة كما قلنا في الحلقة قبل الماضية علاقة ايمانيه وعلاقة تاريخية بين بيت الله الحرام والمسجد الاقصى او بيت المقدس هذه العلاقة كما ذكرنا ان اول بيت وضع للناس الى الذي ببكه مباركا هذا هو البيت الاول الذي جعله الله مثابة للعالمين المسجد الحرام ثم بعده باربعين سنة على ارجح الاقوال بني بيت المقدس وفي هذه المنطقه وفي هذه الارض ولد الانبياء وامر انبياء بالهجره الى هذا المكان كسيدنا ابراهيم عليه السلام الذي هاجر من العراق الى فلسطين ثم الى مصر ثم عاد اخرى الى فلسطين ثم انتقل بزوجته هاجر وولدها الرضيع اسماعيل الى الجزيرة العربية وكانت زمزم كل هذا تاريخ اسلامي مجيد وعظيم وولد سيدنا اسماعيل في ارض فلسطين قبل ان ينتقل مع امه وابيه في هجرتهم الى ارض الجزيرة العربية فشرفت هذه الارض بميلاد سيدنا اسماعيل اتدرون من هو اسماعيل انه الذي تزوج من اول القبائل العربية التي ارتحلت من بلاد اليمن بعد تهدم سد مأرب واستقرت واستوطنت ارض الجزيرة العربية التي قال الله في حقها على لسان ابراهيم عندما قال لربه رب اني اسكنت من ذرياتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم لماذا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئده من الناس تهوي اليه وارزقهم من الثمرات اتحققت لابراهيم استجابة لدعوته وتزوج إسماعيل من هذه القبيلة العربية وكان من بين أبنائه قصي ابن كلاب وهو الجد الخامس للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتعلم كذلك سيدنا إسماعيل اللغة العربية من العرب العاربة تلك القبيلة التي استوطنت أرض الجزيرة العربية كل هذا مقدم ليعرف الناس أن هذه هي أمتنا الراشدة والرشيدة وهؤلاء هم قادتنا واسوتنا ويجب علينا أن نعظم كل ما وصل إليه وعظموه فإن كان أبو الأنبياء إبراهيم قد عظم البيت الحرام فلنا أن نعظمه وإن كان عظم بيت المقدس فلنا أن نعظمه من صحيح إيماننا أن نكون حيث أمرنا الله أن يفتقدنا حيث نهانا في حلقة ثانية مع أستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى الذي تحدثنا عنه في عجالة في الحلقة قبل الماضية أن له السلسلة العلمية قيمه جدا منها سلسلة تاريخ الدولة الأموية سلسلة سيرة الصديق أبي بكر إردوان الله عليه وسلسلة الفاروق العادل سيدنا عمر بن الخطاب سلسلة سيرة سيدنا عثمان بن عفان، سلسلة تاريخ بيت المقدس، سلسلة المؤامرة الكبرى على الإسلام، سلسلة خوات الرمضانية لعام 1425 من الهجرة المحمدية، سلسلة تاريخ المئتين سنة الأخيرة. الأستاذ دكتور جمال عبد الهادي علم في التاريخ الإسلامي والعلم بالطبع لا يعرف. فابناء المسلمين يعرفونه جيدا وهو متخصص في التاريخ الاسلامي وقد مارس هذا العمل استاذا في جامعة ام القرى بمكة المكرمة في البداية ارحب بضيفي وضيفكم العزيز الاستاذ الدكتور جمال عبد الهادي على قناة الحافظ لنستكمل حوارا بدأناه من قبل اهلا اهلا بحضرتك يا دكتور أحنا جمال ناس عداء نحن موجودين بحضرتك ونكوننا بنتأخر على حضرك شوية باستعتقد ان موعد البرنامج وحتى السادة المشاهدين والمشاهدين بعرفين اننا احتمال كبير ان يكون البرنامج من الجمعة القادمة في التاسعة والنصف مساء بدلا من العشرة والنصف وهذا بالطبع يرجع الى ادارة القناة التي نقدر لهم هذا الامر ففي في الحلقة الماضية تكلمنا سريعا عن بيت المقدس تاريخيا واليوم أريد أن أعرف بال... في استكمال حديثنا عايز حضرتك في البداية هيرتسيل مؤسس الدولة إسرائيل أعلن في أول مؤتمر في مدينة بازل بسويسرا في سنة 1897 تحديدا أعلن أنهم في طريقهم لإنشاء وطن قومي للصهاينة أو لإسرائيل حسب ما يزعمون في فلسطين وقال كده ما ما نقل في خطاباته أن دولتنا ستكون حقيقة بعد خمسين سنة وبعد الخمسين الأولى ستكونك خمسين أخرى تسمى أعوام الحسم بيننا وبين هؤلاء خططوا ورتبوا وإلى أن كان في طريقهم إسقاط السلطان عبد الحميد وإسقاط حكمه وهم الذين أشعروا الحرب العالمية الأولى بين الصرب والنمسا ثم دخلت ألمانيا وروسيا وبعدين فرنسا وبقت حرب عالمية أولى وتانية ثم أنشأوا بعد الحربين أو بين الحربين عصبة الأمم التي هي الآن الأمم المتحدة الأمم المتحدة صدر عنها قرارات كثيرة جدا. بحجة تحقيق السلام العادل وتحقيق الشرعات الدولية إلا أن هذه القرارات لو تنفذ عشانك وفي نفس الوقت نحن بقى كأمة عربية وإسلامية بنعمل إيه نذهب إلى مجلس الأمن نذهب إلى نوم المتحدة نذهب إلى أمريكا ومنهم من قال أن 99 من الأوراق اللعبة في يد أمريكا ونذهب في أسلو ومدريد ومفاوضات وسلام والنتيجة أن العدو يزداد سلطانا وتهجما واستيطانا ونحن ما زلنا نعبس بأوراق نمسكها بأيدينا تسمى أوراق السلام ومفاوضات السلام ومحاولات التطبيع عشان كده عايز حرك في البداية تقيم لنا وللسادة المشاهدين الأداء أفرادا وجماعات وأحزاب ودولا وحكاما قيم لنا الأداء في خلال مراحل المواجهة مع العدو الصهيوني عايزين نقيم الأداء رؤية حضرتك الأداء اللي احنا بنقوم بإيه في مظاهرات وفي إدربات وفي اعتصامات وفي محادثات سلام وفي دول الصمود والتصدي حتى الآن وبي وبي وعندها أراضي محتلة ولا تطلق رصاصة واحدة تقيم أداء الأمة العربية والإسلامية أفرادا وجماعات أحزابا وكيانات سياسية كبيرة ونظما سياسية إلى آخره في مواجهه العدو من سنة 48 لما هرتزل ال ستكون بعد 50 صدق من 1897 ل 1948 كان 50 سنة بالتمام والكمال تقييم الاداء نظر حضرتك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هو يعني لشان الامور تتضح الحقيقة احنا من حوالي 100 سنة بالضبط اذا مشروع صحي غربي يستهدف الأمة واشتهدف الأوطان واشتهدف العقائد من قرن من الزمان وبدأ ذلك بإسقاط السلطان عبد الحميد على تفرر الدولة العثمانية كانت تشكل السياج الآن 1908 لانقلاب الأول 1909 الانقلاب الثاني اللي أطاح بالسلطان عبد الحميد نعم بمعرفة رئيس وزرائه في هذا الوقت طلعت باشا هو يعني هو حزب الاتحاد والترقي ده كان حزب مصوني أيها بيشتغل في السر واللي أسسه القناصلة الدول الغربية نعم. تلموا على شوية شباب يعني عندهم طموحات ما عندهمش التزام واغروهم بالانقلاب العسكري نعم. وفعلا استطاع حزب الاتحاد والترقي ان يطيح بالسلطان عبد الحميد نعم. الثاني وبدأت تركيا تدخل في مرحلة أخرى اللي هو الغاء الخلافة والغاء الشريعة ومجابة تمال الدين على ترك وعمل الدولة الأنزلية لكن عم تقول ان احنا منذ قرن من الزمان حيال مشروع صاهي وغربي نعم. استهدف وحدتنا واستهدف أمتنا واستهدف مقدساتنا ويعني ركز على بيت المقدس فلسطين على اعتبار ان دي قلب العالم الإسلامي أداء الأمة لم يكن على المستوى المطلوب بنكدر أقول صفر الأمة في مواجهة التحديات يعني الزال يعني أعلن هرتزل أنه يقام الدولة على أرض فلسطين الأمة لم تأخذ هذا العين الاعتبار لا. والجدية لمواجهته الرجل اللي اسمه هير... اسمه ده روتشيلد نعم. بعت رسالة لهيربرت سام والوزير الخارجي بريطانيا يقول له احنا عاوزين وطن في فلسطين نعم. لهيرتزيل يملك فلسطين ولا روتشيلد يملك فلسطين ولا الرجل اللي هو يملك فلسطين لكن رغم هذا اصدر بيانا نعم. انهم الحكومة البريطانية يعني و... و... تتعهد بإنشاء وطن لليهود في أرض فلسطين. هما كانوا حتى ما كانواش يعنون به دولة كان يعني بيت لليهود في أرض فلسطين. ملجأ للفلسطين ال... الأمة استدرجت للحرب العالمية ودخل الجيش العربي تحت ريط الحك... الدول الصليبية ليقاتل الجيش العثماني ثلاث جيوش إسلامية كانت بتحمي فلسطين والشام كلها الثالث السابعة والثامن. ضرب العرب والمسلمون الجيش العثمانية صحيح. وبعد كده أصبح الطريق مفتوح أمام إنجلترا وفرنسا إنجلترا دخل الألمبي القدس قال الآن انتهت الحروب الصالبية مترجل وغرو دخل دمشق وحط رجله على قبل صلاح الدين وقال ها نحن قد عودنا مرة ثانية صلاح الدين المهم الأمة أيضا داخل يعني يعني دخل الشريف الحسين المفروض يبقى له موقف ضد نعم. الدول الغربية لا ده دخل في اللعبة وعاون ال ال ولولا دور الشريف حسين القوات الجيش العربي نعم. ما كانش ممكن يحققوا الهدف لما دخلوا فلسطين ما كانش فيه حاكم لان اصلا فلسطين دي كانت متصرفية قدس متصرفية تتبع الباب العالي مباشرة فلاستان فلاستان في اصبح فيش راعي داخل المدى دخل عمل حكم عسكري يحتحت حكم الحاكم الإنجليزي ألمي كان قائد عام للقوات الحلفاء في الشرق فالأمم مفيش مقاومة وجاء بعد كده مشروع التهويد وعصبة الأمم أسندت إلى آآ إلى آآ آآ إنجلترا بموافقة فرنسا وإيطاليا وروسيا وأمريكا لأن في الوقت لعصبة الأمم أصدرت قرار الانتداب أو اللي بيسموه تخويل الحكومة البريطانية إبادة وتشريد وتهويد إدارة عشان كده التهويد مش بدأ لسه في 67 بعد احترام ده التهويد بدأ من سنة 1920 بمجرد وصول القوات الإنجليزية بدأ التهويد الإدارة بعد قسيم سايت سجيس بعد وضع الدول العربية ماذا تحت المحميات البريطانية والفرنسية وسلموا ليبيا لإيطاليا عشان تصمت وتزكت واللحظة اللي كان فيها بيصدر قرار الانتدام من عصبة الامة من سنة 22 نعم. كان بيصدر قرار من الكونجرس الامريكي أيه. بأيضا تأييد إنشاء وطن قومي لليهود على الارض فلسطين يعني كل دول الامة ما هوش هنا لان مصر تحت الاحتلال الانجليزي تونس والجزائر مغل تحت احتلال فرنسي زي ما تحدثت كانت ايطاليا تحت الاحتلال الايطالي بليبي. يعني نعم. زي ما نقول شد الأطراف وضرب القلب القلب نعم. بيضرب فلسطين تضرب نعم. البيت المقدس، الأرض التي بارك الله فيها العالمين قضية في العالم بيتضرب والدعم لهذا القلب ما فيش حد فاذا الأمة وظلت الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ 14 صدق قرار التقسيم في 181 1947 وهذا التقسيم على فكرة القرار يعني شك إحنا ممكن نطالب الآن بتفعيل القرار فيما يتصل ده كان لما أتكلم عن دولتين جبل أصله وقبل الرباعية وقبل كله قال دولتين دولة يهودية ودولة عربية ما هو التقسم 47 هو سبعة, سبعة أقل... القدس أقل. كيان مستقل, مستقل. تحت حماية الأمم المتحدة ممكن نقولها تعال يا أمم موحدة فين تعال سلمي القدس سلم القدس الألام إحنا مت... ضعفناه يعني ضعفنا فياخد العطس اللي عاوز أقول إن إذا نحن حيال عبرة هجمة صهر وغربية كبيرة جدا وضخمة جدا مش تستهدف فلسطين عشان بيتصور كثير من الناس الـ الـ مش عاوز يقول كلمة كبيرة الذين لا يعلمون مش مستصوين حجم كله بيتصور للمحدثك من شوية قلت ان ما يتصوروا انها قضية فلسطين ما معرفوش ان المستهدف في العالم الاسلامي والعقائد والاوطان ودي الحتة التي ينب الاداء بتاع الامة ليس على المستوى ليس على المستوى اطلاقا العدو يضرب ويعربد هنا وهناك ونحن ندعمه بحجة الشرعية الدولية مع ان احنا عندنا الشرعية القانونية والشرعية الدولية والشرعية التاريخية والدليل كل مقررات الهيئة الامم يعني اخ فيه قرار بين يدي بيعتبر من اصحاب ال ال ال كويس حالك دخلت في عزين نقطة عزين نعرف من هم اصحاب الحقوق الشرعية والقانونية والتاريخية في هذه طبقا لقرارات الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني. نعم. ويعتبر ان اليهود سلطة احتلال. عايزين توضيح بقى. عد قرارات الشعب الفلسطيني وصاحب الشرعية والقانونية والتاريخية في هذا الوطن وفي الدفاع عنه وفي تحريك كل قضايا. أمام قرارات طرح لي شرح. عشر ديسمبر 1981 اصدرت أحد وثمانين الجمعية العامة قرار رقم. مية وعشرين على ستة وثلاثين هم ما جاء في هذا القرار يقول اكدت فيه ليس لأي دولة الحق في الاطلاع بأي اجراءات او تدبير او مفاوضات يمكن ان تؤثر في مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف نعم. والاراضي الفلسطينية المحتلة نعم. دون اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المسواة وفقا لقراراتها المتحده ذات الصلة بالموضوع وترفض كل هذه الاجراءات والتدابير بالمنظمه الدوليه والمفاوضات وتعتبرها انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابله للتصرف كما تعتبر ان جميع هذه الاجراءات لاغيه وباطله كل اللي بيعمله اليهود الرباعيه اسلوب كل كل, كل باطل شرعا باطل قانونة. من حيث ادعاءها البت في مستقبل الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل آه. يعني بيعتبر سلطة إسرائيل بما فيها القدس ده قرار صادر من الأمم من المتحدة, المتحدة أيوة نعم. بيؤكد فيه أن إسرائيل دولة محتلة وده و... مؤخرا فعال تمانين وخل... وقرار آخر رقم ستة وثلاثين من سبعة ورعين ستاشر ديسمبر واحد تمانين أكد مفصل نعم. أن حالات الخلق الخطير الخرق الخطير من قبل الإسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف هي جرائم حرب وهانة للإنسانية طب انتم فين يا أصحاب الحق منتظرين أن هذا ده بسكين فوقه يسا طب ما عندكم قرارات هاي ومش قرار ولا اتنين ولا عشرة وفيه 200 ذيتو استخدمته وأمريكا في بعض القرارات أحيانا ونيجي بس مش, مش أكثر كده وأدار القرار ضم وأدان القرار دم صدمة الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي المحتلة، بما فيها القدس وإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة في الأراضي العربية الخاصة والعمّة ونقل سكان غرباء إليها بيعتبر اليهود المستوردين دول سكان غرباء إليها. دم الرصّة وإجلاء وإبعاد وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب. وإنكار حقيقي في العودة ومصادرات الممتلكات العربية الرامية إلى اكتساب الأراضي والعام في الأراضي المحتلة ونزع ملكياتها وسائر العمليات الرامية إلى اكتساب الأراضي والجارية بين السلطات أو المؤسسات الإسرائيلية أو الرعاية الإسرائيليين من جانب وسكان ومؤسسات الأراضي المحتلة من جانب وعمليات الحفر وتغيير معالم الأرض الطبيعية. والاماكن التاريخية والثقافية والدينية خاصة في القدس وتدمير منازل العرب وهدمها والاعتقالات السياسية للعرب واخضاعهم للحجز الإداري وسائة معاملتهم وكذا وتعذيبهم ونهب الممتلكات الأسرية والثقافية والتعرض للحريات والممارسات الدينية فضلا عن الحقوق والعراف والتعرض لنظام التعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للسكان يعني إذن ده ده دي حالة رصد هذا القرار اللي صدر عن الامم المتحده راصد ما تصنعه اسرائيل ومن سم كل جريمة ارتكبتها تضمن هذا القرار المفهوم ايه من هنا من حضرتك المفهوم ان احنا اصحاب ان احنا مش دريانين احنا في وادي وما يجري في يدي في وادي العدو يحقق كل ما يريد نعم انه اولا اخذ قرارهم المتحد لكن مطمنين ان الامه نائمه مش دريانه انا بشوف فين جامعة الدول العربية ماذا فعلت لتقويم لتفعيل هذه القرارات مش بس كده بدا حضرتك ده, ده في الشيء الذي يلفت النظر ان الهومة المتحدة اعتبرت القيام الصهيوني سلطة عنصرية دولة غير محبة للسلام ووقفت يعني لامت الولايات المتحدة الامريكيه لوما شديدا وطلبت فيه واخذ موقف شكا شوف القرار وقرار يتسم باللهجه الشديده الجمعيه العامه برقم 37123 بتاريخ 17 ديسمبر 82 ادانه الموقف الاسرائيلي المتجاهل لقرارات الامم المتحده كما وصفت فيه الجمعيه العامه دوله اسرائيل انها دوله غير محبه للسلام نعم. كما شجبت فيه الموقف الامريكي الداعم لاسرائيل وطالبت العالم فيه باخذ موقف موحد لعزل اسرائيل دوليا ووضع الخطة لا. لحصار الكيان الصهيوني ورده صلب القرار نعم من هذا أولا سنة كم؟ القرار ده ويأتي في سنة 82 سنة 82, 82. طبعا ده لازال قائم محدش لم يلغى لازال نعم. قائم لكن أنا عاوز أقول للناس اللي بيدوروها يعني هو الحقيقة الشعب الفلسطيني روزئ بقيادة غصبا عنها يعني أنا أعوز أقول في موقع أيها. محدش واقف معاها لأن الناس تركت فلسطين نسيتها يعني العالم العربي والإسلامي نسي فلسطين احنا عاوزين نوحي زائق الامة فلسطين بقضية العالم الإسلامي المحورية الأورى وقف إسلامي ما قلت الارتباط وثيق بين بيت المقدس والمسجد والبيت العتيق وإن دي, دي المقدستنا هي هي كالجسد الواحد إذا اشتكى المسجد الأقصى اشتكى المسجد الحرام وإن الأمة إذا اشتكت على الأرض فلسطيني اشتكى أهل الجزيرة العربية في مصر غير من ديال احنا أ مقدساتنا واحدة كالجسد الواحد. فد أنا عاوز أقول هنا ال ال ال الأمم المتحدة أصدرت قرارات دول أصحاب الشرعية الدولية وأصحاب الحقوق القانونية في فلسطين هو الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني. فلسطيني. فلسطيني ودعمه لكن ما جاء المشكلة إن الشعب الفلسطيني للأسف القيادة السياسية. ضعف ومستضعف. وكما يعني كون ان, كون إن هو روح لديه امكانيات كون الدول العربية والاسلاميه تروح رمياه بين دا الصهيونية المنظمة الصهيونيه الغربية دي خطيرة جدا ويقعد يتفاوضوا معاهم ويوقعوا لانه مصيب لان ده اخرنا القرار ال ال ال... وان كان الامم المتحدة لم تعترف به ان كون ان هو يوقع في اسله بيعترف للكلام المعتصم اللي القراراته المتحدة بتعترف بصمت احتلال يقولوا انت فلسطين بس الدين هي مكانة قعد فيه يعني جنبك يعني كده وديخين, وديخين طيب ومتكلم ده الدين للربعية ليه جلت بدولة فلسطينية تم الأمم المتحدة عملت قرار بدولتين ما طلبتوش تفعيل ليه بدل ما تروح تخلوا الناس تديك 10% و7% من الأرض ف... تدار أم... على 7% إن التقويم الأسف أداء الأمة ليس على المستوى المطلوب عامي جميع مستوياتها من قرن من الزمان الأمة تطحن وتضرب وتطلع شوية مظاهرات وبعدين تخمد القضية مظاهرات الممش على المستوى شوف بقى محمد صلى الله عليه وسلم أيوة. لما اسري به من مكة المكرمه إلى بيت المقدس كان القدس محتلة وكان تحت الاحتلال البيزنطي, البيزنطي. نعم. سبحان الله وكانت الصلاة في المسجد إماما بجميع الأنبياء والمرسلين دليل نعم. على أن الإمامة لأمتنا نعم. على أرض بيت المقدس وما هو شأن, شان البيت الحرام سيماه الحرام يعني فامام فل... لا تتجزأ لان هذا لا فل... ودين الخاتم والمسيطر والمرسل للعالمين فالاسلام رسالة عالمية وليست رساله لنقطه ضيقه م. او لقوم بعين ذكر صلى الله عليه وسلم وعن رسالته م. وادرك انه حيال احتلال استيطان عنصري رومي 700 سنة امتنا تحت الاحتلال الروم البيزنطي مصر تحت الاحتلال الروم البيزنطي يسلب سرواتنا و... وكان يعتبرنا احنا كده كده عبارة عن خدم كنا اعتبر عبيد تبقى في قانون اسمه قانون الشعوب كان يحكم الشعوب كنا مواطنين طرح ذاتها وثالثة وعبيد للرومان هشاء ارادة الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعي المهمة نعم واذا به نعم يجيش الجيوش ويبعث السراية ويأتي ابو بكر نعم ليمارس المهمة بعد الرسول سلم ولم ينسى القدس طبعا ويأتي عمر ليواصل مسيرة ويحرر بيت المقدس بس ساعتها كمان ما جالش بس بيت الشام كلها بس كان في ابو عبيد بن الجراح قائد للجيوش و... وكان في عمر ما في فيه هدا... الحرب بين الشعب منا... المصر والجزائر على ساموه برات كرة القدم عشان عشان عشان عشان ما هو ده القضية اللي احنا قدامنا الآن ان ده الميزان اللي بنزن به اداءنا فين هذا الاداء بتاع محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد لما يسمع ان فيه انه له رسول ارسله من المدينه المنوره الى بلاد الشام برساله الى حاكم بصرة اسمه الحارس بن عمير الازدي يقتل رسول رسول صلى الله عليه وسلم يقتل وفي خمستاشر من القراء قتلوا وهم بيبلغوا دعوه الاسلام نعم. ماذا فعل النبي عصمت والسلام ماذا ما ما صنع ماذا صنع صلى الله عليه وسلم حتى تتعلم حتى عقد عقد عقد رايه نعم. اسمها سريه مؤته نعم. سأل ثمانين من هجرية، نعم. وخرج ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة زيد بن حارثة وحدد نعم. القائد الثاني عبد الله بن رو... جعفر بن أبي طالب القائد الثالث، ووصلت السرية إلى أرض معان على حدود الشام، فحينما الروم حشدوا لها حوالي مئتين ألف مقاتل، مئتين ألف فالصحابة شاوروا. نعم وايه عدو اديله 700 سنه في الارض يعني يعني جيدا طبيعة المعركه ف يعني القياده في النهايه لخالد بن الوليد واعلن الانسحاب الامن أيوه. وعلم الجيوش كلها القديمه والحديثه كيف يكون هناك الانسحاب الامن الذي لا يفقد به جنديا آه. او درعا وحصيلة أنا عايز حركة تفصل لنا الموقف ده بالتفصيل للسادة المشاهدين وعندما استشهد الثلاثة وبعد ذلك خالد بن والد أمر نفسه كيف وعمل انسحاب إزاي لأن غزوة مؤتة أو سريعة أو معركة مؤتة معركة يجب أن نقف أمامها طويلا فسهل تشرحها بتوء ده نعم نعم هو طبعا يعني لو زيقوله هو ده الأداء نعم الذي افتقدناه منذ قرن من الزمان نعم نحن استدريجة لمعالك 48-56-67 حدد زمانه وأهداف العدو وحقق العدو إنجازات وهو الآن أعد لمعارك قادمة يعني حتى اللي نجنيه مش لدرجة جرود في كتابه ملف في إسرائيل أنا هرجع للغزو لكن بس عشان نعم إحنا بنقيم الأداء صحيح فين أداء من أداء العدو تصوروا إنه تفكروا هيك طب هو كان عاوز وطن قوم في فلسطين إيش دخل في مشروع الشرق الأوسط الكبير والهيمان العلماء يعني إذا نحن في خطر مش بس الفلسطين في خطر وفلسطين هي جزء من كياننا ومسؤوليتنا، فهنا ال القضية نعوز أقول ان احنا المشروع صاهي غربي وحتى اليوم اليوم الاومة لا تريد ان تقتنع رغم ان مخططات الحرب المستقبلية وضعت لا. وتحدد ميادينها والسلاح التي ست وهذا منشور المشكلة ان العدو ينشر مم. وكتب هذا الله يرحمه الدكتور فوز محمد طالب استاذ الاستراتيجية الشاملة في كتاب كيف نفكر استراتيجية الجولة العربية الاسرائيلية السادسة وتكلأ كتب في كتابه إسر... تاريخ إسرائيل وكتب جرود ملف إسرائيل في استراتيجية الحرب القديمة وتكلم جال أن الأطماع الإسرائيلية ممكن تحدد لحرب عالمية كبيرة وكمان كتب حامد ربيع اللي كان رئيسك في علوم السياسية فنعاوز أقول إحنا النموذج بقى بتعمد النبي الصلاة والسلام حينما تعلم في مدرسة الإسرائيل والمعراج طالما في شبر من وطن هذا الوطن نعم. الأرض في قبضته عدو. من لا يح... لا, ي... لا يعترفون بحرمة الإنسان ولا يعترفون بحرمة الأوطان ولا يعترفون بحرمة هل الأقفال وعلى سوامبياء عهود فأيضا إذا كيف يواجههم النبي صلى الله عليه وسلم أدرك إنه لابد من التربية نعم. والإعداد التكوين لإعداد الإنسان العقيدة وبدأت التحديات في المرحلة المكية كان المسلمون يعني مستضعفون نعم لغاية منتقل المرحلة المكية وتم المدهيب. قيام الدولة الإسلامية وانطلق رسول الله يؤدي المهام العظام من ضمن المهام العظام دي اللي هو في ذهنه تحرير بيت المقدس نعم. المسجد الأقصى ومش بس بيت المقدس ده كان تحرير بيت المقدس والمسجد الأقصى جزء من استراتيجية شاملة لتحرير الشام كلها ومصر وأرض المعمور شوف رمائسات والسلام ولذلك لما نشوف في استراتيجية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان تحرير فتح دمشق تم اولا حمص اولا نعم. وبعدين موقع بيسان الاردن وعسقلان وبعدين في اخر حاجة في الشام كلها سلوية اتحرد مفاتيح بيت المقدس لا الله عمار بن الخطاب، وبعدين انتقل لمصر بعد ذلك لتحريرها مقدمة الرمان فهنرجع مرة اخرى يعني اذا الاليات هي دل... الناس كلها بتسألنا نعمل ايه نعمل ايه محنب بنعمل ايه هو, ما هو الناس بتقول المشايخ مصدعنا والسياسيين أرف... بي... بيطلعوا عنينا كل شوية طلعوا شعارات وكلام ودايما يرجعوا للقدم يقولوا جددنا عملوا ده عملوا في مؤتة ده سيدنا عمر عمل ده سيدنا عثمان عمل احنا المطلوب كيف تحرر الامة بيت المقدس وكل أرض محتلة من من أراضيها نقول للأمة تعمل إيه؟ الأمهات علىهم دور والأباء والأساتذة والساسة وكل الناس علشان ده بيتهمون أنه نحن أما نرجع لورا نقول الجدود والأصول ده شيء عظيم هو في فرق بين نحن بنقول الجدود إنما احنا بنقوله آدي الدليل الشرعي والتاريخي إذا أقول لك المحامي ما يختلفش عليه اثنين، تمام. لأنه فرقة القطاع من أنا أقول لك انت ما لنا مالنا وما الفلسطين شمال فلسطين، ما بيت المقدس، م. ده إنسان غبي اللي بيفكر بهذا الطريقة، نقول لا ده جزء ده دي ميراث الأمة الإسلامية، م. ده وقف إسلامي، لتحريرها فريضة في الخب نحن كلنا، دي والأمة دي. الإسلامية وقف، ناس كل... ناس، فإذا عاوز أقول الشاهد هنا ال... عشان يعني حتى طالما سألتني مؤتة بالذات أجس شديد، أي. فلما قتل رسول رسول صلى الله عليه وسلم عقد اللواء مؤتة. وخرج نعم. الشباب في ثلاثة ألاف مقاتل بقياد زيد بن حارث نعم لما وصلوا إلى مشارف الشام وجدوا من الروم حشدوا حوالي مئتين ألف صحيح فترددوا وقالوا نشاور النبي صلى الله عليه وسلم يالطرى لنا لنرأة أن نحن ننسحب ننسحب ما ننزلش العدو العدد فيش تكافؤ أبدا نعم نحن ثلاث تلاف هم مئتين ألف فقال لهم عبد الله بن رواح على تشاورون النبي صلى الله عليه وسلم أيها الله إن الله التي تكرهون نعم. لا التي خرجت, لأ خرجت تطلبون الشهادة، وما نعم. نقاتل بعدونا بعدد ولا عدة، أيوة. وإنما يقاتل بهذا الدين الذي أكرم فانطلق فانطاق وإنما إحدى حسينين، فإما نصر وإما, وإما شهادة، شهاد. والحقيقة ضرب يعني زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد آه. الله بن رواحة في اليوم الأول كانت الغلبة يعني إيه الأحدث المسلمين نكهة جديدة في الجيش الروماني، نعم. وبعد إنت بعد ما استشهد القادة ثلاثة يعني اصطلحوا على خالد بن الوليد. نعم. خالد بن الوليد عارف ان المعركة غير متاكفة. غير متاكفة. فأسناء الليل عمل تعديل في الجيش خل الميمنة ما يساره والمنصرة ميمنة في المؤخرة والمؤخرة في الميمنة. نعم. وبدأ عملية الاعداد التقدم والانسحاب التقدم والانسحاب. نعم. فلما اصبح الصباح أحس العدو إن فيه يعني حس إن احتمال يكون فيه امداد للجيش. نعم. تبدو اللي عم حدثوا بهم نكيات في الامس فكان فيه بيتحركوا بحذر نعم. في هذه اللحظة كان خالد المنيب بيعد عدة الايه سبحان, الـ الـ سبحان الـ الـ الله وعاد ولا عشان كده الرساله لما قال لهم الفرار قال لي بال بالكره بالنعم نعم الجيش تصور قدام التضحيات وصلت كام اتناشر شهيد نعم منهم 9 قاده الثلاثه القاده الثلاثه قاده في المقدمة نعم في المخابره مقتلهم كان فيه عزات وعبا ليمسك الراية بكتف ويضمها بصدره ويرفض أن تسقط راية لا إلى الله محمد رسول الله, الله ومنهم اللي جذب ساق ساقوا وألقاها بعيدا حتى لا تسقط منه الراية فيبتعد عنه الألم يعني تركوا الألم وتركوا كل شيء وكان حرصهم أن يموتوا وهم يعضون على صحيح. على على راية الإسلام بالنوال كان الدين عندهم غالي والعرض نعم. غالي والوطن خالي هو دي كيف نصلح مم. مثل هؤلاء الرجال مم. في وكان المعاصر مرة تانية يعني هو أنا الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سري نعم. يعني بأن سيلاته القولية حدت قلب دي مسؤوليتكم وده الطريق لتحرير مقدساتكم لأنه سبق في علم الدار إن التدافع سنة مم. ربانية جارية نعم. عبر الزمان والتدار ولولا دفع الناس دفعوا بعضهم دفعوا بعض الله ل... لفسدت, لفسدت الأرض لكن نازلوا فضل على مني الرسول صلى الله عليه وسلم روم بمجرد خروج سرية مؤته والقتال قالوا الله ده العرب دول ناس احنا كنا دول عملنا فكرش يرفعوا شئون عن فينا ايه اللي حصل التعرفوش ان في بقى الاسلام التحول اللي حصل هنا العمل سبعمائة سنة الدول الرومانية دي كانت ن... تملك نصف العالم يعني برضو مش ولذلك وقازها سيدنا عمر عندما قال كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فلو ابتغينا عزا في غير الإسلام أظلنا الله نعم ك... هذه كلمات من نور كلمات من, من نور ولذلك الرسول عليه م... الصلاة والسلام لم أعرف أن نرون بدأ يتحركه باتجاه المدينة المنورة وأعده 40 ألف مقاتل بل نحن نخرج له ما ننتظرش نعم احنا المفروض لان اخطر شيء انك تنتظر انك تضرب ما نستخباش ننتظر الضربة الاولى والقاضية و... ما نقولش الحرب هتدمر البنية التحتية ولا والتنمية ولا الاقتصادية وهيدمرونا ونعمل ايه فخلينا كده نبتعد عن الحرب ولا نشغل بإعادة الجبهة الداخل بس هو بشي سيبك برضي بشي سيبك حيواحقك كل ما تبنى يهدمك وإحنا كنا يعني سنة 48 يعني, وربع... يعني سنة 48 أو 56 نعم إحنا هجمنا العدو المحتل 67 هجمنا العدو المحتل نعم إحنا منذ دبق في سنة 73 بدأنا نتحرك باتجاه العدو نعم. وكان الإنجاز الكبير في العبور نعم تقلم. بلا شك نعم لكن هنا الحتة نحوض في هنا الرسول لما بلغوا ان الروم قرروا المدينه المنوره جهز جسم جيش جيش العسره عشان الناس نقول هذا الجيش اللي هو جيش العسره فتح باب التبرع الرسول اصمان بن عفان تبرع ب وخمسين فرس بحلاسه اكثرها نعم الله. وحوالي 200 وقيه ذهب والف دينار صبهم في حجر النبي عيسى صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب خرج من نصف ماله ابو بكر خرج من ماله كله أيوة. في واحد جاب شعير وراح مقدمه اللي عنده كان كله بيتصادق وبيتصارع الس... في فعل الخير الستات نعم. اللي عندها اسورة اللي عندها نعم. حلق اللي عندها خلخال بتميل الجهاد نعم. في ناس ما عندهمش كان امكانياتهم حتى للنبي. لا يجدوا ما يحملوا ايو قال رسول الله قال لا اجدوا ما احملكم علي. علي تولوا نعم. وعينهم تفضوا من الدم حزن اللي اجدوا من فقون يعني عنده بيقول عاوز جاهد يا رسول الله في فلسطين يعني شوف الناس دول اللي بيسموه الأميون أدركوا إن تحرير المجساة دفع العدوان من على أرض فلسطين لفريضة شرعية نعم. فأرد كله يساهم وخرجوا هنا اللي عاوز أقول ده يعني إذن ممكن إخوانا يساهموا في بالمال وبالنفس والقادة والزعماء يملكون الأسلحة يسربون الخيل تسريبا من غير ما يحس العدو نعم. يعني المسألة مش أنفة لازم العدو يعرف هتقول لي هو بيعرف كل شيء العدو دي أرضينا احنا صحيح. ونقدر نتحرك عليه وندعم من الـ الـ ودي ابتغاء مرضات الله عز وجل نعم. لأن العدو الآن يتحرك بملء حرياته وهو آمن من صحفة هذه الأمة فإذا وخرجت غزوة تبوك بمجرد معرف الروم يعني هربوا من وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم احنا احنا اذا طبعا الخروج ده سبقوا تربية يعني دايما الستات الآن تربي أولادها والمدارس آه. لازم يبقى في برنامج تعليمي ومقرر دراسي نحط خريطة فلسطين في الفصول نحطها في البيوت لكن نقول يا ولدي هذا وطنك الإسلامي يا إنه من وطأة الاحتلال يا ابني فريضه شرعية في رأبتك ورأبتي ورأبت الناس إن احنا. ادعم إخوانك حاول أنك أنت مفروض تبدي تضامنك حتى ولو بالكلمة حتى بالوقفة حتى لو كان مهما كان لما لو خرجت جماهير الأم النهارده المليار ونصف دي مليون في كل بلد من البلاد اللي فيها سبعين مليون ومئة مليون وقالوا بيته المقدس إسلامية و و و و و ونرفض هذا العدوان الصهي الغربي الذي يستهدف أوطاننا أنا أعتقد العدو ما ربنا حرد المؤمنين على القتال نعم احنا مش عنا نعمل قتلش وهو فأحنا معند لاش ناس كتير اجعل روح المقاومة دائم ومستمر في قلوب الناس أيوة أن يعلموا ويدركوا أن الخيار هو خيار المقاومة وليس خيار السلام إلا إذا جنحوا لسن أيه بس هم لن يجنحوا أشوفها. يعني المفروض إن الحكام وكل المؤسسات تحرض الأم على القتال بمعنى أن تربيها على قناعة كاملة أن الجهات قادم لا محالة وأن قتالنا مع العدو قادم لا محالة وإذ و... و... تربي حذيتها في أصل ذي تركناهم هم لن يتركونا حي... بالإضافة أن بقى دليل في التاريخ نعم يعني الروم سبعمائة سنة احتلوا أرضنا اللي جابهم عندنا سبعمائة سنة نعم وكان حرب حرب شديدة احتلال مصر واحتلال الشام ضحايا كتير وتأحيات كبيرة وده كان استيطان عنصري برضو احتلال استيطان سبعمائة سنة نعم. الدولة الحروب الصليبية ايه اللي جاب ابننا احنا ما روحناش صحيح لا حروحنا فرنسا ولا روحنا انجلترا ولا روحنا المانيا نحن و... دائما امه معتادة عليها متين معتاد علي سنة عدوان مستمر يعني بيوريك طبيعة العدو ت... يعني عدواني الدولة العثمانية ظلت الطقاء الأوروبا 600 سنة. 600 سنة. أهلاف كان دا يقودها البابا. أهلاف مستمرة بالتواصلة عشان كنا بقول الناس دول يحتاجون لطبيب نفسي عشان يشوف إيه إيه الطبيعة العضوانية دي. زي ما قال قربنا ولا يزالون يقاتلونكم. حتى يرضوك عندكم إن, إن استطاعوا. نعم. بعدين تجوبتنا القريبة إذا هنا الحرب حرب من أجل الدين و... و... ومن أجل والوطن. العقيدة والوطن و... و... لا الدين هو الأساس أيه حرب عقدية هم... يت... نعم هم هم رفعونا بابا رومان أريد عايز أؤكد لل لل مش للناس مش إن الناس تفهم إن الحرب بيننا وبين هؤلاء الأعداء وفي مقدمتهم مصونا العالمية ليست من أجل بترول ولا نفط ولا أرض وإن كان ده جزء المطلوب لكن أيوة الأساس اللي قبل الجزء هو أن يردونا عن ديننا إن استطاعوا ع... حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء والحروب الصليبية كان كل جندي مطالب استاد... يلبس للصليب على دماغه وحطه على كتافه وحطه نعم. على ظهره يعني هم رفعوا شعارات السليمية طيب الناس الحقيقي نوافع عند الـ الـ الذين يضعون الصلبان على رؤوسهم لاننا نتلقى اول اتصال الاخ يوسف من القاهرة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اتفضل اخي عليكم. عليكم السلام عليكم انا عايز الدكتور يبين انا عايز الدكتور يبين مواقف الصحابة في معركة اللي يرموك ومواقف وقفهم في فتح الشام ودمشق يعني والبطولات اللي هم عملوها مثل دور ابو محجن الثقافي رضي الله عنه نعم وسعد بن عبادة أوه. اه سعد بن عبادة آه لما يعني لما آه سعد بن عبادة أه ألو أيوم يا تفضل يا خيوس تفضل سمعينك ألو تفضل سمعينك دكتور جمال معاك سمعك آه. أيوه لما سيدنا لما سيدنا سعد بن أبي وقاص أصلي معلش عفى عن أبو محجن فكان يقصر بالخمر لأنه يعني شاف منه ال ال المسالة في القتال يعني في معاقبة القديسية واليرموك نعم وجزاك الله كل خير وجزاك يا يوسف بنشكرك وإن شاء الله الدكتور يعني هو عايز ت... إن حضرتك تذكر أمّا إحنا وصلنا عند اللي إن اللي كانوا بيقولنا دول بيتبيتتشيحه، أوه هوا أو هواش، هو, هو, صدق. هو صدق. وكان بينسمى المسلمين لو تقرأ كتاب ديوان قصة الحضارة، نعم. كان يعتبر البابا اللي هو أوربان ده، آه. بيعتبر المسلمين دول الكفرة، نعم. والكفار الذين يدنسون بيت المقدس وعندما عرفش إحنا اللي بنحمي مهد المسيح عليه السلام، وإحنا آه. المفروض اللي إحنا حم لأنه لم يكن أصلاً لل, لل... لل... للأ... على أرض الشام يعني. أيوة. روح لأن حتى هؤلاء الذين انتسبوا للسيد المسيح حسب معتقدهم في صلب السيد المسيح ونحن لا نعتقد ذلك بالطبع يتهمون اليهود أنهم هم الذين قتلوا وصلبوا السيد المسيح. نعم. فكيف يكون يعني هناك؟ رؤية على أننا نحن ونحن الذين استقبلنا العائلة المقدسة وحمينا مهد المسيح المسلمون ولما جاء سيدنا عمر بن الخطاب أمنهم على معابدهم وعلى أموالهم وعلى أنفسهم وحق وأعطى أول عهد ومن صار زجاج لنا أن نقول أول عهد من عهود حقوق الإنسان الحقيقية أعطاها السيدنا عمر بن الخطاب لغير المسلمين من اهل الذنب ويسبقه محمد صلى الله عليه وسلم المصحيفة في المدين نعم المصحيفة في العمل الصحيفة نعم. اعطى لليهود قال يهود بني عوف نعم. مع المسلمين امة واحدة نعم. للمسلمين دينهم ولليهود, ولليهود دينهم يعني حقق الوحدة الوطنية فاعطى لكم حقوق المواطنة الكاملة بس بشرط ان اذا تعرضت المدينة لخطر يبقى صف واحد نعم. وإنهم لا يعينوا عدوا على المدينة المنورة نعم. فتو... يعني عوز أقول دي أول قبل حقوق الإتخاذ لأمم المتابع خطر أصبت الأمم لما تشوف في الصحيفة دي والحقوق والواجبات نعم. يعني شيء يدير العقول أنا عوز أقول نعم. فإحنا الشاهد أن إحنا لما بنقول النهاردة بنناقش ال... ال... ال... ونجنح للسلم الغرب ما كل عدوانات مستمرة وحتى الان ايه اللي جابهم في العراق ايه اللي وداب غانستان والصومال ونيجيريا واشاعة الفتن واشاعة الفتن نعم. الطائفية نعم. واستقبال بعض الاقليات ويعملوهم ده هم حريصين على تمزيق الاوطان ده الكلام اللي كتبه جارودي في كتاب ملف اسرائيل نعم. ده المخطط تقسيم هذه الامة الى دولات ثم السيطرة عليها وان تكون اسرائيل أو, أيوة أو الدولة الدينية اليهودية هي المسيطرة مخطط يعني وضعته النسوية العالمية منذ نشأتها. يعني, يعني اذا هو صراع بين زي ما قال الشيخ معركة الوجود بين القرآن والتلمود. إما ركعة قضية يعني ولن ينتصر فيها الا المعتقد. زمان قالوا لنا نأد قضية اس ااا وطنية وقومية وكذا. بعد فلسطين في الزحمه دي كان ان شاء الله ما بضيعش ان شاء الله ترجع مرة اخرى لكن عاوز اقول هنا طب بعدم قبل ما حضرتك تقول عايزين الاخ احمد من بني سويف معنا اتصال الاخ احمد السلام عليكم السلام عليكم الله وبركاته اتفضل يا اخ احمد ايوه سلام ورحمه الله الاستاذ رجب ايوه يا حاج اتفضل بقول لك شكك ايه اتفضل يا حاج احمد بالنسبه ل... ل... بن عاوزين ندعم الفلسطينيين بالمال وبالسلاح والكل نعم وما لما فلوس فلوس واخدنا محهم الفلسطيني يا كلوبة عن شي منهم عن حدوث اه فايه الحل في الاسلام وفي تطهير بيت المقدار طيب انا متشكرين يا حج احمد على هذه المتابعة وده سؤال جميل وان شاء الله الدكتور جمال هيجاوب حضرتك وبنشكرك وتحياتنا الى كل اهالينا في بني سويف. هو اتفضل دكتور. يعني عوزي يقول ان الشاهد المشكلة ليه الناس ما بيتحركوش هو وضع في الثقافة الشرعية والتاريخية ايوة هي دي المشكلة الخطيئة ولذلك للعلماء دور هنا للمساجد دور للمدرسين دور نعم. لأجهزة الدعلام دور عاوزين نبدل ظلمات الجهالة نعم. عشان الناس يفهموا ايه ان دي حرب عقادية مش قضية فلسطين ده دي, دي حرب تحتاج الى تربية واعادة الوعي ولم يصلح ذلك إلا على عق إلا على عقيدة صحيحة أيوة. كما كان عليه صحابة النبي وسلفون الصالح وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم إذا فلية الإذن الصراع بين الشرق والغرب بين الإسلام وغيره يجب أن تؤصل قضية فلسطين لازم تؤصل تأسيس شرعي وتاريخي نعم. عشان الناس تفهم نعم. لأن لو إذا كانوا لأن الناس مش قادرة تقول ربنا اللي قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الكتب عليكم القتال وهو كره لكم اذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله لهم. على نصره والعذاب يقذ علينا المعارك كل يوم نعم. بيقتل ومحاصرنا وح العالم العربي والإسلام محاصر نعم. ما بيذش يروح يمين ولا شمال وسلب صرواتنا وسلب أقواتنا نعم. يعني إذا المفروض أن الله يقول خطر على مصرتين في الأمة امن فلسطين من امن مصر العالم الاسلامي يعني امن كله لا تجزأ امن المسجد الاقصى من المسجد الحرام من امن اليمن من امن وجود اسرائيل في هذه المنطقة واعتداءاتها المتكررة ومحاولاتها الاستيطانية المدعومة من الامريكان ومن غيرهم بالاموال وبال. الإعلامية هو في النهاية وبالسلاح خطوة بالسلاح بالسلاحة هو في النهاية خطر على هذه الامة الاسلامية كلها فالامة كلها واحد ده, ده خطر على الانسانية ناخد بتكل... برضو اتصال للاخ احمد من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم اخ احمد انقطع الاتصال لعلك تعاود الاتصال بنا ان شاء الله نعيز بس الاخ يوسف من القاهرة اللي حابب من سيادتك انك تحدثنا قليلا على مواقف الصحابة الاجلاء في معركة اليرموك وفتح بلاد الشام هو ال... لكن انتقل بعد ذلك الى معركة القادسيه سعد بن ابي وقاص سريعا المشاهد. تذكير للامه يعني المشاهدين هو يعني ايه احنا لان القضية العالم قضيه العالم الاسلاميه هي قضية فلسطين نعم والشعب محصور نعم ويعاني اليومين اللي, من اللي النهاردة انا شفت على شاشة التلفاز شهدت في حي الشيخ جراح بالقدس نعم ازاي بخرجوا الناس من بيوتهم نعم ويدوها لليهود نعم والناس قاعدين في الشارع اطفال ونساء نعم نساء وصرين على انهم يتمسكوا بطئل ايه العظمة دي يا استاذ راجل ايه الصمود ده نعم يقعد في الشارع بيقضي حاجته فين شعب عظيم شعب عظيم لن يموت ولن يهزم. وشفت على الجانب الاخر اقلة الحرب شوف الجبن طب إن... قبل عند حالة الحرب عند الصهاينة هناخد اخ محمد من الاسكندرية السلام عليكم ورحمة الله, على السلام ورحمة الله تعالى يا اخ محمد تفضل اخي ازاك يا دكتور معك الاخ حسن من اسكندريه ان شاء الله حسن ولا محمد حسن محمد طيب حسن محمد فضل اخ حسن حسن محمد فضل السيد. فضله. والله يا دكتور بالنسبة للحركة الصهيونية هي أساسا خايفة من الإسلام على فكرة. نعم. لإن هي معظم حتى في غزو غزة وضرب غزة لإن أصلا المسلمين بسم الله ما شاء الله الواحد بيخلي بالاثناعشر واحد ولكن هم بيخلفوا واحد أو اثنين وعندهم ربنا منتشر فيهم العقم واخد بلق وعدم الخلفة. نعم. فطبعا دي الحمد لله رب العالمين ربنا بيزود الاسلام لان بيموت واحد بيزيد اثناشر نعم فهم اصلا خايفين من الاسلام لان كل بيعملوه ده مش قوة اليهود مش قوة مش ققياء على فكرة هم اسكياء بس ولكن نعم. هم مش ققياء احنا بنشكر الاخ حسن احمد متاس من اسكندرية بس ربنا يعني يجعلنا بقوة يعني امتلك القوة قدر العدد ولا نكون غثاء كغثاء السين ليست القضية في قضية الكثرة العددية او كثرة السلاح او كثرة المال انما الاساس قبل ذلك كله عقيدة صحيحة بالله رب العالمين لان المقاتل الذي يقاتل بعقيدة يرجو من ورائها النصر او الشهادة هو الذي ينتصر حتى ولو كان في قلة عددية والصهاينا ليسوا أزكياء ولا شيء ولكنهم يمكرون مكرا شديدا ويمتلكون في وقعنا المعاصر آليات عسكرية وثقافية ومالية كثيرة جدا في الوقت الذي نملك ذلك ولكننا كما تفضل استاذنا الدكتور جمال تخلفنا ونسينا أو نسينا عن قضيانا الكثير والكثير ولكن هذه الأمة ستعود إلى وعيها يوما وستحرر كل مقدساتها إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وفضلت الأساسي الحقيقة أنا عاوز أن أنبه لشيء مهم هو أنا ناشد جامعة الدول العربية نعم ومنظمة المؤتمر الإسلام واصحاب القرارات في الدول الإسلامية إنهم يعني ينحازوا لمشروع الإسلامي الذي يعني يجعل للأوطان حرمة ولقضايا الامة الاولوية انا عاوز اقول لازم يبقى الالتفاف حول مشروع وطني قومي اسلامي لكن يهتم كل الوطن الاسلامي والوطن كله لا يتجزع وينحازوا لهذا المشروع ويتوحدوا عاولة لان احنا احنا امتنا موزقة احنا راضينا بسايكس بيك ومزقنا وقابلنا بالتمزيق واصبح دلوقتي كل واحد عمله يعني دولة مائخ لكن القضية الان وحدة الامة فريدة الغرب عمل سوق ربية مشتركة عمل وحدة هم عمل وحدة طب هناخد احنا اتصال اخر معلش من ضمياط لان انا بحاول اخد اتصال السرعة عشان كلهم بيشتصهم الكارت اشفاقا عليهم الاخ كمال من ضمياط السلام عليكم عليكم السلام اهلا بيك اخ كمال اهلا بك يا استاذ راجل اتفضل يا استاذ كل سنه وحضرتك طيب وانت بصحه والسلامه الله يخليك بارك يا استاذنا ربنا يكرمك استاذ الله يكرمك معانا الدكتور جمال عبد الهادي استاذ تاريخ الاسلامي في الاستوديو الو اتفضل سمعين حضرتك اتفضل انا بسمح سامع حضرتك خالص صوتك واطي احنا سمعينك كويس اتفضل الله يكرمك ازيك يا استاذ الله يخليك اخبار حضرتك ربنا يبارك فيك استاذنا الجليل فلسطين أو أرض فلسطينية أو لأرض إسلامية وواجب علينا كمسلمين الدفاع عن القدس. اللي, اللي بنسمعه ونشوفه النهاردة شاجب وإيدانة من الحكومات العربية و... والأنظمة العربية و... وما ولاها. كل ذا كله لا يقدم على اليهود شيء اليهود نعم. معروف عنهم أنهم لا يعاملوا إلا بالحرب إلا بالقصوى إلا بالشدة إلا بالشدة ولن نأخذ منهم شيئا إلا بالحرب وده سبب التاريخية الرسول السلام هادنهم وهودهم وعقد معهم معاهدات هل التزموا بها؟ لم يلتزموا بها خيبر بن الكريضة بن النضير، وما شكلهم مئة في الآية في الزمن الحديث إن هذا مثلا نموذج يعني إحنا يعني الله يكرمه حزب الله والله يكرمهم المرابطين والمجايرين في غزة عملوا ايه عشان يوصلوا القرار بحرك يعني ابسط شيء واحدث شيء سمعنا عنه ايه شريط الفيديو بتاع الجندي المأسور جلعاد ايه اللي حصل الجند المأسور مجرد خمس دقائق في مقابل كم اسيرة فلسطينية كم اسيرة عشرين اسيرة فلسطينية اذا لغة الحوار مع اليهود لغة فشلة مفاوضات فشلة لأن طبعا احنا الحمد لله رب العالمين من يوم ما يمسك أي رئيس أمريكي هننشئ انشاء دولة فلسطينية بحلول عام 2001 2001 لو مارض يوم داخل فقاة أفغانستان دب مدمرها، هننشئ انشاء دولة فلسطينية بحلول عام 2005 عن داخل العراق واستولى عليهم وحطموا حضارة إسلامية اليهود يا أستاذي اليهود يا أستاذي وكما تابعت حضراتكم في برنامج فقناة الناس ما شاء الله الله يفتح عليك الله لا يجدي مع اليهود الا الحرب احنا بنشكر حضرتك وليس غريبا على متصل كريم من شعب كريم والشعب دمياطي شعب عظيم كانت له مواقف في مواجهة الحملات الصليبية والحملات الكثيرة ليس غريبا ان يكون فاهما متمتعا بهذه الدقة دكتور جمال انا الوقت داهمنا ولم نشعر به و... وأنا مستمتع بالحديث مع حضرتك لكن عليك أن تكمل لنا الأمر في خلال دقيقة أو دقيقتين على أن نكمل بمشيئة الله تعالى الحلقات تباعا حتى نصل في النهاية إلى رؤية واضحة ومحددة ونطمئن فيها انفسنا والناس ان القدس عائدة لدينا وكل الاراضي المحتلة في افغانستان في سوريا في الصومال في كل مكان سيكون فيهم الايام لنا القوة والعزة والنصرة والتمكين في هذه الارض انا انا اركز على الواجبات يعني في التوافق وطني نعم لأن المفروض معنا احنا مسلمين ومعنا ناس من أصحاب الأهل الكتاب توافق حول مشروع نعم دفع العدوان الواقع على أمتنا نعم تحرير أوطن تحوير مقدساتنا يعني إن إحنا نعيش في أمن وأمان مش عاوزين احتلال أجنبي نعم إحنا ما فيش حد يقيم علينا لا نقبل بقوامة من الأجانب دي القضية ف... يعني فدي القضية إحنا بنطالب طالب التفع المشروع وحدتنا فريضة نعم. وحدة العالم العربي والإسلام فريضة القادة وحدتهم فريضة اختاروا لكم قائد الرسول الله قال يعني كده الرسول الشيطان مع الواحد وهم من الاثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الزنة فليلزم الجلزة من جماعة وحدتهم نعم. وأيضا في نفس اللقمة النخ... لا يأكل من الغنم لنت... إلا القاصي وبعدين في نفس اللقمة عندنا شوية حاجات نعم. تعليق الاتفاقات السياسية مع الكيان الصهيون لأن هم هو الرجل هو الت هو الكان الصهيوني راع الاتفاقيات بتاعت اه اسلو ولا كان بديفيد ولا وادي عربة ده لا ايمان لهم يعني احنا تاريخنا معاهم 48 و 65 و 67 وبعدين من الذي كان يدعم الغرب فان اذا يبقى اذا لابد تعليق الاتفاق السياسي من يدعم العدواء العنينا وكمان في نفس الوقت مقاطعتهم ايوه ونفوض القرص من مالوك فيصل رحمة الله عليه في 73 سلاح نعم. البترول, البترول نعم. احنا النهاردة القرار بتاع الأمم المتحدة بيطالب بحصار الكيان الصهيوني قال كده الامتناع قال وقف المساعدات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية لإسرائيل وقف التعاون معها. قارر بان... ورقي ولم لا. ينفذ منه. لكن شيء. أنا معنا الشرعي. معنا الشرع ما... نحن نعمل. نحن نعمل. نعمل. دقنونها. إن أنا معنا الشرع لقرار الأمم المتحدة أننا أصحاب أرض. نعم. لكن أنا أقول المسكين ولا احنا في قرارات نعم. ومعاهدات. نعم. احنا القرارات معانا. آه يعني في هل... في غطاء لنا وقوة ورقة ضعيف صادر من الأمم المتحدة. كمنظمة دولية تحقق السلام. نعم. وبعدين في نفس الوقت اللي هي السلطة الفلسطينية المسكينة دي. نعم. المفروض يبقى في دعم لها. نعم. متعلن الامة يعني بعد مجرد بيان لحنا اولا لا لقد لكم 18 سنة بتقولونا دولتين وامفاوضات لم نحقق شيئا احنا اولا بنسحى باعترفنا بالكيان الصهيوني لانه كيان غير شرعي والقرارات الدولية بتعتبروا سلطة احتلال فاحنا خلاص اوقفنا المفاوضات ولا رجعتها في هذا الامر مش عاوزين ال بيسموها الربعية لأن الذين يدعمون المشروع صحيحنا والربعي نعم. كيف ميت يبقى القاضي والحكم هو نفسه الشيء الآخر أن الـ الـ الأمة لازم تره الله عز وجل الـ الـ الـ الـ الـ قوتها في في مواقف في مواقف عامة لكن طبعا لا شك فيه الأخ الكريم يتكلم فعلا وربنا قال قاتل وإمات الكفل إنهم لإيمان لهم لكن احنا بقول لهم شوفوا إني في توقيكم الآن إحنا مش عارفون لأنه طبعاً ده بيحتاج الإعداد ما نقدرش عشان ودي مش قرارات في إيدينا الناس لهم رؤية أخرى لكن إحنا بنقول يا أخوانا إحنا دي مقدساتنا ومش فرد فيها و... وت... وتبنوا خيارات هذه الأمة لكن خلي بالكم العدو اللي قدامنا ده ممكن وهو فعلاً أعد الحرب قادمة ممكن يستدرجنا نعم. هو أعد الحرب قادمة نقول لهم بس خل... خذوا حذركم لكن خلي بالكم إحنا مش ننسى مقدساتنا والهنانسة القدس نعم والغير لهم عرض الاسلام اوانا بس عشان ما نزعلش حد لان الوقت البرنامج يعني قرب على الانتهاء الاخ يوسف اللي تحدث عن اليرموك وسعد بن ابي وقاس ومعركة القادس اجب ان اقول لك في عجالة فقط ان السبب الرئيسي في انتصار المسلمون على عدوهم حتى في معركة القادسية وسقوط بلاد فارس والجيش كان بقيارة سعد بن ابي وقاس السبب الرئيسي الخوف من الله سبحانه وتعالى لان سيدنا عمر بن الخطاب كان خليفة المسلمين قال كلمات بسيطة جدا لسعد ابو وقاس قال له لا يغرنك انك خال رسول الله فلو استويتم انتم وعدوكم في المعصية زاد عليكم بالعدة والعتاد فكانت الغلبة لهم انصيكم ونفسي بتقوى الله وهناك تعلم انت ويعلم كل الناس ان المواجهة حدثت بين رستم قائد الجيوش وبين ربعي بن عامر وشرحيب بن عرب وغيرهم وساله رسوميا حتى ان ربعي بن عامر دخل خيمه رستم بحماره ودك سيفه في السجاجيد واخذ يقطعها استزاء فقال له رستم من انتم قال له قلنا نحن الله قد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ولنخرج الناس من ذيق الدنيا الى ساعة الدنيا والاخرة في كلمات يجب ان نقف امامها ولقد كانت تبلغنا عنكم الاحلام كنا نشوف كده حلم وخيال دولة كبيرة وعظيمة وان ملكا كملككم هذا زائر اللامحان مهم سار بن ابو القاس اخذ الجيوش وطعلعه وعمل ثلاث تكبير تكبير الاولى توضأ الجيش تكبير الثانية وصل الجيش تكبير الثالث انطلق الجيش يغزو في سبيل الله وسقط رستم وسقطت البلاد فارس وعادوا بعد ذلك الى الفاروق العادل عمر بن الخطاب الذي كان حاكما عادلا متواضعا لم يفتن بمناصب او بزيف من زيف الدنيا بمال او غيره فعندما يعود المسلمون الى تاريخ الاصور والجدود فيأخذ من العزة والعبرة سينتصروا ويحققوا انتصارات. والله لن يتخلى عنهم لان وعد الله يتحقق وعد الله الذين امنوا منكم وعامل الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم قبل ان اختتم الحلقة وقدم الشكر لحضرتك ارجو ان تقبل من قناة الحافظ من الاستاذ دكتور عطف عبد الرشيد والاستاذ ياسر نور والاستاذ عبد الحميد توفيق والاستاذ امام والاستاذ المخرج والمصورون وكل العاملين في القناة وأنا بالطبع أحبك في الله هذه الشهادة البسيطة من تقديرا لدوركم الرائد والمتميز في الدفاع عن هذه الأمة صحيح أنك تؤجر على ذلك من الله سبحانه وتعالى لكن نحن في هذا البرنامج. بس هو أولى بي هذه الشهادة تعطى لصعب فلسطين الصامد المرابط نعم احنا ما الكل... إلا مرحلة ونحن فلاني. لا نتخلى عنهم و... وقنا لها يعني... أدوار مع المرابطين في فلسطين تقرب... كثيرا يعني, منهم يعني دي شيء بسيط أرجو أن أرض. تقبله مقدم من قناة الحافظ ولا لا لا لا هو تقدير فقط لكن اطمئنك ان قناة الحافظ لا تترك المرابطين في فلسطين وليش هذا التقدير من قناة الحافظ لحضرتك الدكتور جمال عبد نحن سعادة بيك الدكتور ربنا, ربنا يكلمك في تقدير فضل فضل احنا جدا اعزائي المشاهدين اخواتي المشاهدات الفضلات في كل مكان الوقت يمر مع الدكتور جمال عبد الهادي سريعا ولا ادري سرا لذلك ولكن ان كان لنا في العمر بقية ان شاء الله تعالى نحاول ان نستكمل معه حوارات ولقاءات متجدده حول حول القدس وحول قضايا الامه الاسلاميه كلها في النهاية اتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لاستاذنا الاستاذ دكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة وأشكركم على حسن متابعتكم وإلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة في تمام التاسعة والنصف استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وناح عليه ناح عليه منا من ينور هجرناه هجرناه هجرناه هجرناه, هجرناه, هجرناه فمس العزظل وناح عليه ناح عليه مما من ينوح أعد ربك. But we uh oh.